السلام عليكم كيف؟ الحمد لله أشهد لله لا إله إلا الله لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هي أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق وثقاته ولا تموتن إلا وأنتم حسنون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به وَالْأَرْحَامِ إن الله كان عليكم رخيرا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فَازَ فوزا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. كل ضلالة في النار ثم أما بعد مرحباً بإخواننا وأخواتنا مع درس وحلقات جديدة من حلقات العلم اللهم رزقنا العلم والفهم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العظيم إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم سبحانك لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلة. اليوم إن شاء الله موعدنا مع ختام هذه الرسالة وهذا البحث الذي كنا قد بدأنا فيه من أشفر واليوم إن شاء الله بفضل الله تبارك تعالى ومنه أفضله علينا يكون ختام هذا البحث كما أنهينا بالأمس بفضله سبحانه وتعالى ومنه علينا كما الهينة بالأمس كتاب قواعد فقه الزكاة فاليوم الفضل الله تبارك تعالى وحده ان شاء الله يكون ختام كتاب البيوع كتاب البيوع هو كتاب لنا بفضل الله بعنوان القواعد البينات في تقريب فقه المعاملات قواعد البينات في تقريب فقه المعاملات وهذا هو رابط الكتاب لمن أراد اتباعة الكتاب هذا هو رابط البحث وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا هو رابط الكتاب لمن أراد اتباعة الكتاب ونشره يكون قد أحسن إلينا نعم القواعد المينات في تفريب فقه المعاملات وهذا هو أيضا رابط قناة التليجرام قناة علمية بعنوان أبواب الخير عليها ما سبق من دروس فمن فاته دروس السابقة في كتاب البيوع أو في غيره إن شاء الله يجد جميع هذه الدروس مسجلة على قناتنا قناة أبواب الخير وهي كما ذكرنا قناة على التليجرام نعم اليوم كما قلت نحن بالأمس انتهينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حص رضا ومبركة فيكم الأمس كان انتهاء بحث الزكاة واليوم ان شاء الله يكون ختام بحث البيوع نحن بفضل الله بننتهي من كتب وهذا من فضل علينا من فضل الله علينا وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون فلله الحمد والمنه اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا ولا تعلمنا فاتم نعمتك علينا وثبت الاقدام الا قيل فبنقول أننا بفضل الله ننتهي من الكتب لأن إن شاء الله يوم الخميس ومع العام الهجري الجديد اللهم اجعله يعني إن شاء الله عام عز ونصر للمسلمين وقل رأى فيه بنصرة دينك كتابك وكتابك وعبادك الصالحين فإن شاء الله سوف يكون سوف لك بدايات لكتب جديدة فكل بحث انتهى سيحل محله بحث آخر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته كل بحث قد انتهينا منه سيكون إن شاء الله هيحل محله بحث آخر من أبحاثنا التي نقول كل مرة كما ذكرت انا أكون حريص جدا على أن اشرح وعليكم السلام عليكم أكون حريص جدا على أن أشرح بحوث جاهزة بتكون يعني قد جمعتها لكم ليكون الأمر سهلا عليكم يسيرا في المتابعة في المذاكرة لمن يذاكر لأننا إذا كان المادة العلمية جاهزة بين أيدي الطلاب فهذا يسهل عليهم فهم الدرس سماع الدرس ومتابعة الدروس لأن لا تتكلفوا أن تكتبوا خلفنا وإلا فما نكتبه بيكون حواشي قليلة فالاصل يكون عندكم في الرابط التي نرسلها إليكم رسائل هي مجموعة وجاهزة على الطبع لتكون حرصاء على متابعة الدرس ويعني لا تنشغوا بالكتاب كثيرا فبنقول أنه ما من بحث انتهينا منه إلا إن شاء الله سيحل محله بحث أخرى. فإن شاء الله بحث الزكاة الذي انتهى بالأمس بحث الزكاة الذي انتهى بالأمس سيكون إن شاء الله في يوم الأحد القادم نبدأ بحثا جديدا في الاعتقاد والاعتقاد هو رأس مال طالب العلم. رأس مال طالب العلم هو الاعتقاد كما ترى التاجر يكون حريصا جدا على رأس ماله التاجر ترى مثلا قد يخسر مثلا بعض الأموال ولكنه يكون حريصا جدا على مال بعينه مع الفرق فكذلك طالب العلم وهذه من أرجى التجارات مع الله عز وجل بالقبول والنافع يوم القيامة تجارة طلب العلم كما قال عز وجل أولئك رجول تجارة لن تبو فهذه تجارة مع الله عز وجل طلب العلم وتعلم السنة فرأس مال طالب العلم رأس مال طالب العلم هو الاعتقاد وإلا فالخطأ فيه الخطأ في مسائل الطهارة مثلا الصلاة الصوم قد يمرر ونحن لا نقال من هذه الأبواب ولكن عند المفاضلة نقول الخطأ في هذه الأبواب قد يمرر أما الخطأ في الاعتقاد بالله فقد يخرج المر من دائرة الإسلام من حيث لا يشعر فيعرف طالب العلم بإتقانه للعقيدة نفرق بين طالب وبين غيره بما أتقن من مسائل الاعتقاد وكل فرع من الفروع بحر له ساحل كل فرع من فروع العلوم بحر له ساحل إلا الاعتقاد فالاعتقاد بحر لا ساحل له تعيش في أبوابه ومسائله حتى يلقى الواحد منا ربه تبارك تعالى ونحن نعلم أنه من أشد الأحاديث في الترهيب من عدم إتقان فقه العقيدة أشد الأحاديث ترهيبا هو حديث الفرق حديث الافتراق حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إلى ثلاثة وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدا فهذا حديث شديد الرهبة فلما سوء صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة النجية قال ما عليه اليوم انا واصحابي صلى الله عليه وسلم والمرء لا يعلم كيف ينجو عند ربه ليكون من هذه ليكون واحدا من هذه الفرقة إلا إذا تعلم إلا إذا والعلم بالتعلم والصبر ليس دواء يسقى ليس منمات طروة إنما العلم بالتعلم ولا يولد المرء عالما الأصل في, في في الإنسان الجهل الأصل في الإنسان الجهل قال تبارك تعالى والله أخرجكم من, أم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وعليكم السلام اختار فالاصل في العلم فالأصل في الانسان الجهل فيبدا يتعلم والاصل في العلم التلقي انك لا تلقى القران من لدون حكيم عليم فالقصد في في في العلم أنه الإنسان يتلقاه من غيره وإلا فمن جعل شيخه كتابة قل كثر خطأه وقل صوابه فاليوم إن شاء الله نختم لأن نصل عليكم بحث القواعد الباينات وكما ذكرنا إنه إن شاء الله يوم الأحد القادم سيحل عليكم السلام ورحمة الله يوم الأحد القادم ان شاء الله سيحل محل محل باب القواعد الزكاة نبدأ في كتاب ايضا جمعناه نرسل اليكم ان شاء الله الرابط لطباعته بحث فيض الجواد في شرح لومعة الاعتقاد فيض الجواد في شرح لمعات الاعتقاد هقول من الان هقول من الان نبدأ في طباعة البحث هقول من الان نبدأ في طباعة البحث وتجديد الأوراق ونكون حراسة جدا على ترك يعني أوراق خالية بين الصفحات لكتابة التعليقات والحواشي لأننا في هذا البحث سنملي عليكم تعليقات وحواشي مهمة جدا نعم وهذا هو رابط بحث لمعة الاعتقاب هذا هو فرابط بحث لمعة الاعتقاد نعم فايل الجواد في شرح لمعة الاعتقاد هذا البحث هو شرح لرسالة لمعة الاعتقاد هذا البحث هو شرح لكتاب لمعة الاعتقاد آه، الإمام آه، ابن قدامى فإن شاء الله نأتيكم بالرابط لا مستعى إن شاء الله فائد الجواد نعم إن شاء الله فإن شاء الله غدا أو بعد غد نأتيكم بالرابط اللي عند رابط الآن يعني يوصل إلينا لأنني أبحث عنه فلم أجده عندي الآن فان شاء الله يعني غدا أو بعد غد نأتيكم برابط البحث بحث فايل الجواد في شرح رموات الاعتقاد كما ذكرنا لنستعد من الآن نستعد من الآن فكما تعلمون أن مع بدء مثلا الموسم المدرس المدرسي وبدء المدارس والجامعات تدى الطلاب خرصاء على توفير الكرريس والأقلام والكتب فهذا أولى طلاب العلم الشرعي أولى بذلك كما قال الشيخ الإسلام كل نص من كتاب أو سنة في متح العلم لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي كل نص من كتاب أو سنة في متح العلم لا ينصرف إلا إلى العلم الشرعي يرفع الله الذين أمانوا منكم الذين أطلوا علم درجات من سلك طريقا يلتمس فيه علم كل هذه النصوص لا تنصرف إلا إلى العلم الشرعي فمن الآن نعم من الله خيرا هذا هو رابط البحث هذا هو رابط البحث كما ذكرنا من الآن نستعد لطباعة البحث ليكون بين أيدينا ونكتب ما نحتاج إليه من فوائد هذا البحث بفضل الله فيه تأسيس وتأصيل لقواعد الأسماء والصفات فيه الرد على الفرق المخالفة لأنني لا أتصور طالب علم لا أتصور طالب علم لا يتقن باب الأسماء والصفات نحن ذكرنا أن باب الاعتقاد أهم بكثير من الفروع كالطهر والصوم والصلاة مثلا وحينما نتكلم في الاعتقاد أيضا لها درجات فمن أهم أبوب الاعتقاد هذا الباب باب زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام باب الأسماء والصفات كثير من المخالفات يعني أوتي الناس من سوء الفهم وكم من عائب قولا صحيحا وأفاته من الفهم الصقيمي من الفهم الصقيمي إن شاء الله في هذا البحث بحث مهم جدا وخاصة لمن لم يسبق له دراسة هذه الأبواب في مسألة الرد على الشبهات والرد عن فرق المخالف الذين أنكروا أسماء الله وصفاته إما إنكار كل وجود كما سبق هذا يوم الأحد إن شاء الله يوم الاثنين سنبدأ أيضا في مكان بعد أن ننت إن شاء الله ننتهي اليوم من بحث البيوع إن شاء الله الإثنين القادم في نفس الموعد سيكون البدء أيضا مع مسألة عقادية أخرى وهي فتنة محنت أحمد المحن التي تولى كبرها ابن أبي دؤاد وهي مسألة خلق القرآن عندنا أيضا بحث قد جمعناه بفضل الله هو البيان في إزهاق حجج من قال بخلق القرآن نتكلم عن هذه المسألة وعن مسألة اللفظية وعن محنة أحمد وعن محنة البخاري لأن كلاهما قد وقع عليهم البلاء في هذه المحنة أحمد والبخاري وكلاهما كان على الحق كما سادل. نعم والأربع كما نحن نستكمل القائد السوقية والخميس نستكمل قائد من الحديث والجمعة تفسير صورة النساء نبدأ اليوم في الكلام عن ختام بحث البيوع وكنا قد تحدثنا في الاثنين الماضي عن مسألة عن القاعدة الأخيرة وهي الأصل في الشروط الصحة إلا ما خصه الدليل الأصل في الشروط الصحة إلا ما خصه الدليل وقبل أن أيضا الأفكار بتتورد علي أريد أتكلم فقط عن مسألتي مثال أولى أن بحث الأمس المتعلق بفقه الزكاة كان في نهايته بحث قعد بفقه الزكاة كان في نهايته بحث عن مسألة حكم زكاة الحلية ذكرنا المسألة بتفصيلها بأقوال من أوجب الزكاة وأقوال من لم يقل بوجوب الزكاة على الحلي بحث كامل، فهذا إن شاء الله يعني نحتاج إلى محاضرة خاصة نفرض له يوماً إن شاء الله بعد ذلك، لأن هذا أيضاً بحث مهم في مسألة حكم زكاة الحلي. أمر الثاني إن شاء الله أيضاً هناك إن شاء الله محاضرة عن عشوراء، مسألة صيام عشوراء، مراحل صيام عشوراء، البدع التي تدعها. الناس يوم عاشوراء بين الغلو وبين الجفو بين من يحتفلون بعاشوراء وبين من يرفعون راية الحزن واللطم فكلهما من البدع والبدع لا تقابل بالبدع لأن الذين ظهروا الفرح في عاشوراء أرادوا الرد على أهل البدع الذين اتخذونه اتخذوه للحزن فقابلوا البدع ببدع أخرى فإن شاء الله عندنا محاضرة قاد... إن شاء الله كاملة في يوم أيضا خاص عن مسألة عشوراء ومراحل صوم عشوراء وما يتعلق به من مسائل عقدية ومسائل فقهية نقول الله أعلى وأعلم القاعدة إن شاء الله اليوم كنا قبلناه في الاثنين الماضي الأصل في الشروط الصحة إلا ما خصه الدليل وذكرنا أن هذه القاعدة تبنى على دليل من الكتاب والسنة وذكرنا أنواع الشروط أن هناك شروط صحيحة جوادها الشارع وهناك شروط باطلة فاسدة لأننا نعيد ما ذكرنا وذكرنا حديث النهي عن شرطين في بيع وتأويل هذا الحديث وتأويل هذا الحديث اليوم إن شاء الله نختم ببعض الفوائد المتعلقة بهذا بهذه القاعدة من هذه الشروط حكم البيع المعلق على شرط أنا عندي صفحة 103 حكم البيع المعلق على شرط نعم الأصل في شروط الصحة إلا ما حصه الدليل يتعلق بذلك القاعدة فروع وفوائد منها مسألة البيع المعلق على شرط إيش البيع المعلق على شرط هذا عندنا يسمى المرتجع يعني عندنا في مصر يسمى المرتجع ايش المرتجع بالمثال يتضح المقال مثلا مع بدء موسم المدارس رجل يبيع شنط للطلاب فاخذ هذا البائع من تاجر كبير ألف قطعه قال اخذ اشتري منك ألف قطعه على شرط قال إيش الشرط؟ قال ما بيع ما قمت ببيعه هذا أغطيك ثمنه وما والذي لا يباع أرد إليك ما تبقى أخذ منه ألف قطعة ألف شنطة مثلا على شرط أو نقول مثلا مئة شنطة على شرط إيش الشرط؟ ما تم بيعه هذا يحاسب عليه التاجر والذي لا يباع يعني انتهى موسم المدارس وانتهى الامر وهناك توقع عنده مثلا خمسين قطعه فيقول هذا البائع للتاجر الكبير ما تبقى عندي من قطع ارجعها اليك هذا يسمى عندنا المرتجع هل هذا شرط صحيح ام لا نقول هذا البيع شرعا يسمى البيع المعلق على شرط أو معنى أوضح يسمى خيار الشرط خيار لأن الخيارات أنواع هي خيار مجلس خيار صفة خيار شرط فمن هذه الخيارات التي جوزها الشارع خيار الشرط ومعنى خيار الشرط أن المشتري حينما يشتري شيئا من تاجر كبير مثلا يقول له أشري منك كذا وكذا من القطع أو من الأشياء أو من الثياب بقيد وشرط على أنه ما تبقى عندي وعيده إليك فالتاجر وافق على ذلك حكم هذا البيع نقول هذا البيع بيع صحيح وهذا شرط جائز من الشروط التي جوّدها الشارع أللت صحة هذا البيع أولا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وكذلك عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وكذلك يدل عليه عموم الحديث الذي هو قاعدة الباب والأصل في قاعدة الباب حديث المسلمون على شرطهم إلا شرطا أحلم حلالا أو أحل حراما وهذا الشرط الذي ذكرناه هذا ما أحل, حلالا ما أحل حراما ولا أحلم حلالا فهذا يسمى خيار الشرط وهذا خيار جائز كما قال الشيخ مرع بن يوسف قال وخيار الشرط هو أن يشترط أو أحدهما سواء هذا أو كلاهما قال أن يشترط أو أحدهما الخيار مدة معلومة فهذا صح وإن طالت المدة فهذا صح وإن طالت المدة فهذا البيع بيع صحيح لا شيء فيه فرع آخر وفائدة أخرى على قاعدة الباب وشرط يشترطه البائع على المشتري في المسألة الأولى التي ذكرناها اليوم كان الشرط من البائع للمشتري من التجر الصغير للتجري الكبير هو هذا هو بيع المرتجع هذا أما في المسألة الثانية فالعكس وفيها يكون الشرط من البائع للمشتري ماذا يشترط؟ يشترط يقول له أبيعك هذه السيارة بقيد وشرط ما الشرط يقول أنا الأحق بثمنها متى رغبت في بيعها مش واضح نعطي مثال عندنا زيد وعمر زيد عنده سيارة يحبها جدا وهي عزيزة عليه مثلا ولكنه يحتاج إلى مال فأضطره ولا أكره اضطر إلى بيعها، اضطر إلى بيعها لأنه يحتاج إلى سيولة. فقال زيد لعمر أبيعك هذه السيارة بشرط إيش الشرط؟ الشرط أنك يا عمر متى رغبت في بيعها فلا تبيعها إلا لي انا فما حكم هذا البيع؟ ما حكم هذا البيع نقول هذا شرط باطل هذا شرط باطل لا يصح يدل على بطون هذا الشرط الاثر والنظر الاثر والنظر اما الاثر فصح عبد مسعود رضي الله عنه أنه اشترى جارية من زوجته كان زوجته تمتلك جارية فاشتراها ابن مسعود فاشترطت عليه زوجته على أنها أي زوجته هي الأحق بثمنها إذا اراد بيعها قالت له أنا الأحق بها إذا أردت أن تبيعها فلا تبيعها إلا علي فابن سأل في ذلك عمر بن الخطاب ماذا يفعل فقال له عمر لا تقربها وفيها شرط لأحد لا تقربها وفيها شرط لأحد معنى ذلك أن عمر رأى أن هذا الشرط لا يجوز ويعود على العقد بالبطلان هذا الأثر أما النظر فمقتضى البيع الله عز وجل شرع البيع بين البيعين البائع يتمتع ويمتلك الثمن المشتري يمتلك السلعة هذا بيع تقوم عليه المنافع فالمشتري إذا اشترى سلعة ما جارية سيارة بيت فالاصل في المشتري الذي اشترى شيئا ما أن يتملك السلعة ملكية كاملة ملكية كاملة يمتلكها يمسكها يبيعها يخزنها في بيته فملكية المشتري السلعة ملكية كاملة فإذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيعها إلا عليه فهذا الشرط ينافي مقتضى العقد لما؟ لأن مقتضى العقد بين البيعين أن المشتري يكون مالكا للصنع يبيعها لزيد لعمر لأحمد وليس لأحد أن يشترط عليه أن يبيعها لشخص بعينه فإذا قال البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة على أنك متى أردت بيعها فأنا أحق بثمنها أو لا تبيعها إلا لفلان فهذا شرط باطل يخالف مقتضى العقد لأننا لأن كما ذكرنا أن العقد الشرعي بين البيعين مقتضى الملكية الكاملة للسلعة ينتفع بها المشتري يمسكها يبيعها لفلان أو لفلان وليس لأحد أن يشترط عليه شرطا يخالف مقتضى العقد وعليه فمثل هذا الشرط شرط باطل يعود على العقد بالبطلان ويبطل البيع فهذه فتوى عمر كما ذكرنا أثر المسعود الذي هو في الموضع وسنده صحيح وسنده صحيح من الفائض أيضا في مسألة الشروط مسألة الشرط الجزائي ويكون به ختام هذا الكتاب الذي نسأل الله أن يكون في في موازين حسناتنا ينفعنا وينفعكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مسألة الشرط الجزائي الشرط الجزائي معنى من اسمه شرط يشترطه البائع أو المشتري جزاء لأمل معين مش واضح تمام نقول تاني الشرط الجزائي شرط يشترطه البائع أو المشتري من باب المجزاء يعني أنت أيها المشتري قصرت في شيء معين أو أنت أيها البائع قصرت في شيء معين فجزاء لك على تقصيرك اشترط عليك أن تفعل كذا أو تدفع كذا ما حكم الشرط الجزائي إن شاء الله بالأمثلة ستضح أكثر من ذلك حكم الشرط الجزائي الشرط الجزائي هذا على تفصيل هناك حالات يحرم فيها الشرط الجزائي وهناك حالات يجوز فيها الشرط الجزائي هناك حالات يجوز فيها وحالات أخرى يحرم فيها أولاً متى يحرم الشرط الجزائي يحرم في العقود المالية تأملوا وتدبروا وركزوا معنا نقول الشرط الجزائي قد يحرم وقد يجوز يحرم الشرط الجزائي في العقود المالية التي يكون الالتزام فيها دينا ربنا ربما ربما يحرم الشرط الجزائي في العقود المالية التي يكون الالزام فيها دينا بمعنى ايه نعطي مثال مقرض ومقترد فعمر قد اقترض من زيد مالا عمر اقترض من, من زيد فقال زيد لعمر اشترط عليك ان ترد المال في اول شهر الله المحرم فان تأخرت عن ذلك ازيد عليك على المئة عشرة فهذا شرط محرم هذا ربا كل قرض. جر نفعا فهو ربه هذا وإن يكن حديثا ولكنها قاعدة مستقام مجموعة أدلة الشرع وعليها إجماع الصحابة فإن اشترت زيد على عمر أن يرد القرض في وقت بعينه وإن تأخر زيد عليه كذا وكذا فهذا شرط باطل حرم حلالا وأحلى حراما فهذا معنى قولنا يحرم الشرط الجزائي في العقود المالية التي الأصل فيها أن يكون الالتزام بدين معين فهذا من الربا لذلك قد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي قال كل زيادة أو فائدة نركز كل زيادة او فائدة على الدين على إيه؟ على الدين الذي حل أجله وعجز المدين, عجز المدين عن الوفاء به مقابل تأجيلهم قال وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد قال هاتان الصورتان ربا محرم شرعا يبقى إذا اشترط زيد على عمر أن يرد القرض في وقته وإلا زيد عليه كذا وكذا فهذا شرط جزائي محرم وهذا من الربا المجمع على تحريمه لذلك يعني هذا الشرط محلم بمعنى إيه مثلا طب إذا قال المدين أن وافق على هذا الشرط وأنا على يقين أنني لن أتأخر في السداد نركز عشان هذه مسألة هما جدا يعني ذكرنا أن زيدا أقرض عمرا قردا حسنا لا زيادة, لا زيادة فيه ولكن اشترت زيد على عمر أن يرد المال في وقتي فإن تأخر عن وقته المحدد زاد عليه كذا وكذا فيقول عمر اللوى المدين مش بدين مدين دي السمين المدين المادين مش البادين шибى إيه المدين بالميم فيقول عمر هو المدين المدين يقول أنا على يقين أنني لن أتأخر فهذا الشرط أنا وافق عليه وأنا على يقين أنني لن أزيد ولن أتفع ربا نقول الموافقة على هذا الشرط في ذاته محرم ولو كنت أي عمر على يقين أنك لن تتأخر عن السداد لذلك بنقول مما يتعلق بهذه المسألة في ذكرت الكروت مثلا بعض الناس بيخشى أن يسير ويمشي يسير بأموال فبيسير بالكرت هذا يشتري ما شاء من السلع أو الأجهزة من المعارض و يشتري عن طريق هذا الكرت الذي يحمله وهذا بالطبع له له رصيد في هذا الشخص له رصيد في البنك فبلا يعني لا يصير بالمال خشته السرقة فيصير بهذا الكارت في أنواع من هذه الكروت كروت من شروطها أن حامل هذا الشرط حامل هذا الكرت يحق له أن يشتري ما شاء ما دام له رصيد في البنك. وإذا اشترى إذا انتهى رصيدهم إذا انتهى رصيد هذا الشخص من البنك فله أن يشتري ما شاء من السلع أيضا والبنك يدفع على شرط أن هذا الشخص يسدد البنك في مدة اقصاها يوم كذا فإن تأخر زيد عليه كذا وكذا من المال باللا تنبهه الشروط الكروت التي يحملها بعض الناس التي بيكون له رصيد مثل في المصرف الإسلامي أو في أي مصرف يكون له رصيد من المال فيخشى أن يسير بالمال فيحمل كرتا لشراء ما شاء من السلع أو الأجهزة فمن أنواع هذه الكروت كروت تتحمل وكروت فيها شروط رباوية محرمة منها من هذه الشروط أن البنك بيقول لحامل هذا البال لحامل هذا الكرت الذي له رصيد في البنك أن يشتري ما شاء فإن اشترى سلعا وهذه السلع قد استغرقت كل رصيده قالوا فليحمل هذا الكارت أن يشتري بعد ذلك ما شاء والبنك يدفع لأنه رصيده انتهى الآن معه مثل, مثل عشر ألاف اشترى بها فذهب إلى مكان اخر لشراء سلع فرصيده سفر ليس معه رصيد فقالوا البنك يدفع له بقيد وشرط أن يسدد حامل هذا الكارت للبنك في يوم كذا أو في مدة أقصى يوم كذا فإن تأخر فعليه أن يزيد على المئة عشرة فيقول, حمد... فيقول حامل... حامل هذا الكارت أنا وافق على هذا الشرط لأنني على يقين أنني لن أتأخر عن البنك في سداد الدين الذي عليه نقول هذا شرط محلم وإن كنت على يقين أنك ستسدد للمصرف هذا الدين الذي عليك قبل الموعد المحدد فأيضا هذا لا يجوز قال لما قلنا لأن الموافقة على شرط ربوي لا تجوز نعم هو لم يفعل الربا لكن كونه يوافق على شرط يتضمن الربا هذا لا يجوز على بالربا والطاقة ولا تعاونه على إثم العدوان ثم وما يدريك لعلك قد تتأخر لظروف ما والإنسان في هذه الحياة قد يتعرض لأمور لم تكن على باله فتكون قد أوقعت نفسك ثربة فلو كنت على يقين مثلا وهذا اليقين أيضا في علم الله الإنسان مهما كان قد يتعرض لطوارئ فلو كنت على يقين وألف يقين أنك سوف تسدد فأيضا هذا يجوز، لأنك فقت على شرط ربوي وأن الشرط أن المصرف قال لك خذ ما شئت من المصرف على أن تسدد المال بنفس قدره فإن تأخرت فعليك زيادة كذا وكذا فنقول لا يجوز الموافقة على هذا الشرط نعود إلى مسألتنا حكم الشرط الجزائي الشرط الجزائي يحرم في حالات ويجوز في حالات أخرى الحالة الأولى التي يحرم فيها كما ذكرنا في العقود المالية التي تبنى على الدين كان من اقترض قرداً حسناً يسده ويرده في مثلاً في أول شهر المحرم فإن تأخر فعليه أن يزيد كذا وكذا نقول وإن كنت على يقين من السداد في الموعد وفي الميقات المحدد فليس لك أن توافق على هذا الشرط الربوي أيضاً من الحالات التي يحرم فيها الشرط, الشرط الجزائي في بيع التقسيد بيع التقسيد جائز بالإجماع ولكن متى يحرم بيع التقسيط إذا تضمن شرطا ربويا بمعنى تنبه ذهب عمرو هو المشتري إلى زيد وزيد هذا تاجر يبيع السلع المعمرة فاشترى منه ثلاجه بالتقسيط فدفع المقدم وفي كل شهر يدفع جزء من المال وتوافقوا على ذلك ووافقوا على ذلك وكتبوا بينهم عقدا. فقال البائع هو زيت أبيعك هذه الثلاجة بيع منجب بالتقسيط في كل شهر كذا وكذا من القسط على أنك يا عمر يا مشتري إذا تأخرت عن موعد القسط في يوم عشر من الشهر زيد على المئة عشرة. فهنا الأصل أن هذا بيعه بيع تقصيد جاز بالإجماع، ولكنه يتضمن شرط جزاء محرم لما، لأن هذه الأقساط التي في ذمة زيد في ذمة عمر لزيد هذه دين، والدين الذي يزاد عليه مقابل التأخير يكون ربا الدين الذي يزاد عليه مقابل التأخير يكون ربا. إذن فالشرط الجزائي يكون محرما إذا تمت إضافته إلى بيع التقصيد وصورة ذلك اشتراط من البائع على المشتري أنه متى تأخر في قسط الشهر عن يوم كذا زيد عليه مثلا على المائة عشر فهذا بيع محرم ليس لأن بيع التقصيد في ذاته محرم بل هذا جائز إنما لأنه أضيف إليه شرط حرم حلالاً وحراماً فلا يجوز الحالة الثالثة وهذه الحالة يجوز فيها الشرط الجزائي احنا ذكرنا كم حالة؟ ذكرنا حالتين الأولى كان محرماً فيها الثانية أيضاً كان محرماً الحالة الثالثة يكون فيها الشرط الجزائي جائز شرام وفيها لا تكون المعملة مبنية على دين. لاحظ او لاحظوا أنه الحالات التي يكون فيها الشرط الجزائي محرم دائما يكون فيها دين في ذمة دي المدينة. أما الحالة الثالثة والتي يجوز فيها الشرط الجزائي وهي شرط بين اثنين على تسليم سلعة معينة. يشترط فيها المشتري على البائع يقول. المشتري البائع خذ ثمن السلعة فيقول البائع المشتري أتيك بالسلعة في يوم كذا بيع بين رجل بين رجلين بائع ومشتري المشتري دفع المال فقال البائع أتيك بالسلعة في يوم كذا لأن ليست عند بل, بل في المخازن وتاتيك في يوم كذا هي السلعة يملكها ليس لا هنا لا ما لا يملك ولا بع ما ليس عنده بل هو في مخازن في منطخة ما فقال غدا يأتيك العمال بالسلعة في في مكانك فقال المشتري أنت أخرت السلعة عن يوم كذا فنقص من ثمنها كذا وكذا فهذا الشرط الجزائي يتضمن خصم جزء من ثمن السلعة مقابل التأخير في التسليم مقابل التأخير في التسليم المشتري اشترت على البائع البائع قد أخذ سمن السلعة أخذ حقه فعليه أن يؤدي ما عليه فيقول المشتري البائع إن تأخرت عن تسليم السلعة في يوم كذا فأخصم من ثمنها كذا وكذا واضح كده فهذا يكون فيه جائد وكذلك أيضا في عقود المقاولات والتوريدات مثلا شخص اتفق مع شركة أن تدمي له بيتا من أساسه وأن تسلمه البيت كما يقول على المفتاح يعني منتهي ويكون التسليم في أول شهر الله المحرم فيقول هذا الشخص للشركة انت تأخرت عن تسليم السكن في يوم كذا فأخصم منك كذا وكذا من المال فهذا شرط جزائي جائز في خصم من الثمن ليس لأنه مبني على دين ولكن لأنه مقابل تأخير تسليم السلعة ونستدل على هذه الصورة بما رواه البخاري عن ابن سيرين وهذا الأثر البخاري معلق بسند صحيح بسيقة الجزم وسند صحيح معلق بسيقة الجزم وسند صحيح وصله ابن حجر في التعليق في التغليق تغليق التعليق. فالبخاري يروي عن البسرين أن رجلا قال لكريه الكري هو رجل يؤجر وسائل النقل يؤجر البعير الفرس يعني رجل عنده مثلا عزاكم الله حمير أو خيل أو بغال يؤجرها للناس فهنا رجل قال لهذا الكري ارحل ركابك يعني تأتيني غدا رجل يقول لصاحب البعير مثلا أو صاحب الجمال غدا تأتيني بجمل أسافر عليه غدا في الساعة كذا تأتيني بجمل وأجيره منك أسافر عليه فيقول أي هذا الذي يطلب البعير إن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مئة درهم فلم يخرج معه فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهذا عليه معنى الكلام بشكل أوضح رجل عنده محل لي السيارات السيارة في اليوم بمائة جنيه عنده وصل سيارات ألف وباء وجم فجاء رجل إلى معرض السيارات التي تؤجر التي تؤجر للناس فالرجل اختار سيارة ألف وقال لصاحب المعرض وأجر منك السيارة ألف لأسافر بها إلى القاهرة يوم كذا قال صاحب المعرض إذن أحجز هذه السيارة على اسمك لأنك إن لم ت... لأنه إذا جاء أحد يطلبها فلن أعطيها إياه ولن أجيرها لغيرك قال اتفقنا في يوم كذا الذي أرد السيارة لتأجيرها ماتت أمه مثلا فاعتذر لصاحب المعرض هنا وقعت مضر على صاحب المعرض لأنه لما جاء الناس يطلبون سارة ألف قال هي مؤجرة لفلان في يوم كذا فوقع ضرر والقاعدة الضرر يزال القاعدة الضرر فهنا لصاحب المعرض أن يأخذ قسطا لا اقول كل المال لأن يكون مجحفا مثلا السياره بب بمئة يأخذ خمسين جنيها من الرجل الذي اعتذر له لأنه قد وقعت مضرب على صحي المعرب القاعدة تقول الضرب يزال الختام مع ذلك كنا أطلع عليكم لكن خلاص هذا الختام بفضل عز وجل من الأمور المتعلقة بالشروط عبارة أيضا منتشرة عندنا جدا يعني يعرفه المصريون أكثر في كثير من المتاجر نعم العقوبة المالية ليست جائزة على إطلاقها ليست كل عقوبة مالية جائزة بل الأمر فيه تفصيل الأمر فيه تفصيل والأمر كله معلق على تقوى الله عز وجل بمعنى من أراد أن يبني بيتا فذهب إلى شركة مقاولات فقال لها اريد بيت في يوم تسلميه لي بعد شهرين وإلا فأقصب منك كذا وكذا من المال فهذه الشركة كانت صادقة في وعدها ولكن حدث لها عارض خارج عن إرادتها مثلا المؤن لم تأتي إلى البلاد حدث مثلا أن المؤن غرقت في البحر الرمال أو الأسمنت مثلا كان مستوردا فأمر حدثت مثلا حريق في الشركة هذه أمر يعني جوائح جائحة خارج عن إرادة الشركة فالإنسان أيضا يكون تقيل لربه عز وجل فلا يفرض شرط الجزائع على المتأخر إلا إذا كان هذا الأمر فيه نوع من الإفراء من التفريد والأمر كله كما ذكرنا من باب ولا تنسوا الفضل بينكم من العبارة الموجس جدا عندنا تكتب في المتاجر وفي المحلات البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذا سؤال لكم نختم به عبارة مشتهلة جدا في المحلات والمتاجر يعلقها البائعون البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ماذا تقولون في حكم هذه العبارة سؤال حاضر لا هذا الشرط لا يجوز البنك الإسلامي يفرض يعني هو تناقض كيف إسلامي وكيف يرفر يفرض غلامة على التأخير يعني هذا تناقض كما يقال مثل مثلا يعلن المسجد كذا عن سوق خيري ثم هو إما سوق وإما خيري يقال سوق خير لكن سوق خيري ما هو إما سوء من السوق وإما خيري منفعش سوء خير يسمى سوق خير مهم فالبنك الإسلامي الذي يفرض غرامة التأخير على المدين الذي لا يلتزم بأداء الدين في موعده هذا لا يجوز نعم هذا شرط ربوي لا يجوز ولا ولا تصور في بنك إسلامي أن يفرض هذا الأمر ماذا يعني يترك لله والله يعني يعني قد هتفني رجل يعمل في بنك لو بيسموه بنك عادي يعني مش إسلامي قال على قولي هو الأصلي طبعا أنه مسلم لا يجذب قال الكثير من البنوك الإسلامية يأتون بالأموال التي عندهم يضعونها في البنوك التي تسمى ربوية ثم أخذ الأرباح يعطونها للناس اللهم استعلم الإنسان دائما لا ينخضع باللافتة بنك كذا الإسلامي حتى ينظر في المعاملات فإن كان لا يتقن باب المعاملات يأخذ المعاملات تعرضها على أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أما كل البنك الإسلامي هذه الفتة وهذه هذا العلوان العريض ها لابد أن ينظر في المعاملات الأمور ليست بالأسماء ولا اليفط ولا العناوين الضخمة إنما ينظر فيه وإلا يعني الأمر في وقتنا المعاملات صارت إشكاليات كبيرة ما هو يعني هل نحل المشكلة بمشكلة يقولون أن المدين يتأخر في سداد ونحن نعطيه قرضا حسنا ولا يسد في موعده لا تعطي قردا حسنا يعني لا تعطي قردا حسنا هناك وجوه أخرى للمعاملات المالية لكن هل لحل إشكال نقع في الربا ما يفعش كيف بنك إسلامي يفرض شرطا على المدين إن تأخر أن يزد عليه كيف يكون إسلامي الله مستعد. ها. لا تخرجوا ولا تتهربوا التهرب من هذا السؤال حكم هذه العباره البيعين بخار ما لم يتفرقا ايش فيه معناه حاضر. حاضر ان شاء الله اخذ الدرس نجيب عليه ها اليوم اطلنا عليكم ما حكم هذه العباره البضاعه المباعة لا ترد ولا تستبدل قريب من من الجميع ما حكم هذه العباره التي تعلق اه ان ام عبد الرحمن بتجيب البيان من ما لم يتفرقه المخاضر لا يجوز على الاطلاق مفيش تفصيل في المسألة يعني البيان بالخيار ماشي ام عبد الرحمن تقول بيان بالخيار مش محمد فينك يا محمد لا يجوز مفيش تفصيل طاي في المسألة ها البضاعة المباعة لا تردد لا تستبدل المسألة ليس فيها تفصيل طب هل من إجابة أخرى طيب ها ممكن السلعة تكون فيها عيب لا يجوز ما فيش تفصيل مثله في طيب إما يكون كذا فيكون كذا أو يكون كذا فيكون كمسألة كذا. في تفصيل مثلا لكن قولاً واحداً لا يجوز طب نعطيكم مهلة تفكروا فيها أن غايت إن شاء الله الدرس القادم ولا ها حكم زي العبارة هل من الإجابة أخرى ما بيع قد يكون فيه خلل ما هي شيء ما ما قد تكون السلعة غير معيبة طبعا اسمعوا اسمعوا اسمعوا الإجابة والله على علم أن هذه العبارة لا تقبل على إطلاقها ولا ترد على إطلاقها إذا كانت في السلعة تنزل سنة البيع السلام تكون فيها عيب فلا في تُرَدُّ إن التفقة طب اسمعوا،, اسمعوا اسمعوا اسمعوا نقول المسألة على تفصيل فالعبارة هذه لا تقبل على إطلاقها ولا ترد على إطلاقها في حالات تقبل هذه البضاعة العبارة وفي حالات لا تقبل البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل هذا إذا كانت السلعة سليمة وكما قالت الأخذ الفاضلة وحدثت تفرق بالحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق ما مفهوم الحديث إذا تفرقة فلا خيار للرد. فالبضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل صحيحة في بعض الحالات. تكون صحيحة إذا كانت السلعة سليمة وحدث التفرق في المجلس تفرق الأبدان. فهنا نقول البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل إذا كانت سليمة وكون البائع يرد السلعة ولو كانت سليمة بعد التفرق هذا من فضله وليس فرضا عليه. السلم قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثراته يعني السلعة سليمة وذهب المشتري ورحل وتفرق في المجلس ثم ندم على شراء السلعة فأراد أن يردها دام التفرق وقع فليس فرضا على البائع أن يرد السلعة ولكن هذا يسمى فضل منه يعني فضل يعني مبل حسن الخلق السلام قال من أقال مسلما بيعته أقال الله عثراته إذا الحال الأولى التي في هذه المسألة إذا كانت السلعة سليمة لا عيب فيها وحدث التفرق هنا يقال البضاعة المباعة ترد ولا تستبدل أما إذا كانت السلعة معيبة ولو حدث التفرق لسنوات والسلعة معيبة فهنا لا يقال البضاعة المباعة ترد ولا تستبدل بل يجب على البائع ان يرد هذه السلعة المعيبة لأن خيار العيب من الخيارات التي ترض بها السلعة فإذا كانت السلعة مبيعة فإذا كانت السلعة معيبة فللمشتري فللمشتري حق الرد أو الاستبدال أو أرش البيع. إذا كانت السلعة معيبة فللمشتري حق الرد أو الاستبدال أو أرش البيع هذا والله أعلى وأعلم ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه النبي وسلم اللهم اغفل لنا ذنبان أول وأخيرا اغفل هم الدنيا الأخيرة وارد عن صاري المهاجرة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا انك أنت العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت جعلت الحزن وأنت إن شاء الله موعدنا بعد غد أربعاء مع تكملة الخوعة البلقية إن شاء الله والخميس أيضا مع قائلة من الحديث كما ذكرنا في الجدول الذي عندكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم الله, الله, الله, الله, الله خيرا على حسن اسمي عليكم